الصلاة بالسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتابعه وتابع. نمضي بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح كتاب الصلاة المختصر الشيخ علي بن إسحاق المذهر الإمامية. وصلنا المقام إلى الكلام عن أحكام الجناز والجناز وما يتعلق بها منذ لحظة الافتراض. وحتى دفن ميل وما يتعلق بالدفن وما بعد الدفن من أحكام وهذا ما يسمى بفقه الجنائز وفقه الجنائز على درجة كبيرة من الأهلية وكل كل مسلم ومسلم وينبقي أن يكون الناس على وعي به أو أن يكون أكثر الناس على وعي به لحاجاتهم إليه في السفر والحضر ولحاجتهم إليه في بيوتهم وفي مساديهم وفي مستشفياتهم وفي حق مطيق الحالي فيوصف لحال المسجمين ان الذين يفقهون فقه الجنائز كليا تجد في القرية الواحدة او في الشارع الكبير الواحد شخصا او شخصين او لا تجد اصلا شخصا يعلم شيئا عن كيفية غسل المي او تجفينه او دفنه مما يوقع ان الانسان استغلالي عن في الاطلاع على العورات وتدخل اشخاص اجانب يغسلون موتاه هذا يغسل ابي وهذه تغسل امي رغم ان الانسان هو اولى الناس تفصيل المي الا اقل طريق اهتم الفقهاء كثيرا بنسائل الجنائز والاحكام ثانيه مره بالتفصيل بعض من الادله التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والوأفعال صحابتهم أجلاء في دعان الله عليك والأحكام في مجمعها التي تتعلق الجناز تبتدئ من الاختراق ثم ما يفعل الميت عقيبة الاختراق ثم غسل الميت ثم تكفين الميت ثم تشييع الجنازة والصلاة عليها ثم دفل الميت ثم الأحكام المتعنقة بأهل الميت وبالكبور بعد دفل الميت الجنازة تقال بالكسر وتقال بالفتح فوعف العلماء يرى ان الفتح والكسر مع الميت بالفتح والسريف بالكسر يعني الناس يقال عليه جنازة والميت يقال عليه جنازة نظرا للعلوم والسكر أو للإعتقاء والنجاب المهم ان المصلف رحمه الله عقد هذا الفصل يتكلم عن هذه الأكتابة والموت كما نعلم أمر مكتوب على كل مخبوط قال تعالى في الكتاب العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توثون أجوركم يوم القيامة فمنزع زيحة عن النار وإخير الجنة فقالفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال المثال كل من عليها هام كان ويبقى وجه ربك بالدلال والإكرام قال فعالى كل شيء هالك إلا وجهه لو التقم وإليني ترجعه المصنف رحمه الله ابتدى كلامه بالإشارة إلى وجود خلاف في غزم الميت والصلاة عليه حيث يضر هذا الخلاف في المزهر بين كون ذلك من الواجبات أو من السكر والمرض الميتون الذي يتعلق به الأحكام المرء المسلم ولو فقما الذي تقدمت استقرار حياة الذي ليس شهيدا في معركة كافرا الذي ليس سقطا لم يستجل بصارقه الذي وجد بادن الوهم وسنتناول ذلك التفصيل ان شاء الله تعالى على ناحية ناسية اولا قول المصنف رحمه الله قصل بوجود غسل ميت وطهر ولو بزمزمة وصلات عليك تفني وتفتني وسنيت لما خلاف وتلازما، وغسلك الجنابة تعبدا بلا نيه وقدم الزوجان إن صح النكاح الا ان يفوت في سلم بالقضاء رقيقا اذن سيده او قبل رناء او باحدهم عيب، او وضعت بعد موتيه والاحب نفيه ان تزوجتها او تزوجت غيره لا رجعية وكتابية الا بحضرة مسلم وإباحة الوضع للموت بالغتل تبيب الغسلة من الجانب. تكلم مصنّة تلك الكلام عن الخلاف بمسألة الأحكام المتعلقة بالميت وجود خلاف الغسل والصلاة عليه بين السنير والوجود حكم تغسيل الميت والصلاة عليه مختلف فيه والمورات كما قلنا بالميت الميت الوسلي اللي تحتاجنا إلى تقرارها المصنف يقول هل هذا واجب على سبيل الكفاية ام هو سنة حتى ولو كنا سنغسله لماء من بئر زنزل او من ماء زنزل يرى بعض الفقهاء ان هذا الامر واجب على سبيل الكفاية يعني العسل يصلى واجب على سبيل الكفاية وهذا شهره ابن راشد ابن بينما يرى بعض الفقهاء الآخرين الآخرون من المذن انهم سعيناء واختلفوا كنفس الوضع في مسئلة الصلاة عليه. وصلاة الجنازة المشورة عنها أنها صنة أنها فرق كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الضعض والغسل ورد فيه حديث السيدة أم عطية ذي في الصحيحي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك ماء وسبل وذعنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرعتنا فآذناني فلما فرعنا وآذناه فألقى إلينا الشق وهو فقال أشعرناها إياه ماذا الحكم حكم الغسل ودليل حكم التكفين والدفن التكفين والدفن واجبان فطعا ولذلك شبطا هو مصنف للغسل والصلاة قبل أن يذكر الاثنين الثنين والراجع في الغسل والصلاة الوجود يعني الوجود على سبيل اكتفاية كما تقدم إذا قطمنا من البعض سقط عن البعض لكن الكفن والدفن لا خلاف فيه في المذهب قال اللقمي الكفن والدفن واجبان قولا واحدا والخلاف في الغسل والصلاة وقال العدوي وأما الموارات بالدفن ففرض باكتفاية لأن الدفن لا بد من موارات بدل الإنسان إذا ما حتى الكفر تبدو من موراك لدني عند من يقول الوجود ذلك وكذلك الكفر وانه يصلح ان يكثر الانسان بلا كفر الا اذا كان هناك عوض وسيأتي اردناك من الاعذار ما تبيح بجفن بيوجه كما لو مات الانسان في البحر على سري الانسان ولم يوجد ذو الثور فقوم هذا يكثر في البحر او يلقى بصخرة في البحر ومعنى قول المسلم وتلازم ان الغسل بالصلاة متلازمان يعني ان كل من امر بغسله امر بالصلاة عليه، وكل من لم يؤمر بغسله لا يؤمر بالصلاة عليه. والتلازم هنا في الطلب وليس انهم متلازمان في فعل وجودها معكما يعني انه قد يتعذر ان غسل بعض الحالات في كحالات الحاليك مثلا مع ذلك تاجه للصلاة على الميت كالميت الذي لا يمكن غسله انه هو تمزق جسده او احترع جسده او وصيه جسد من ناره والعيابه اليوم لكن هما متنزمين ان يمكن تلتقن الصرع بمعنى ان الانسان تلتقن الصرع خاطبه والصلاه عليه هو نفسه الذي خاطبنا الصرعه بتغسيبه فالسخط على سبيل المثال لو يغسر ولا يصنع عليه ادل لعنى التكسين في الحديث سيدنا خداب بن اقراد رضي الله عنه وارضاه في قصة المصعد بن عمير رضي الله عنه وارضاه قال خداب فاجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجعونا على الله فمنا من مضى لم يأت من اجري شيئا منهم مصعب بن عمير اجد يوم اكري فلم يوجد له شيئا مكفل فيه الا نبرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه القر ومن من أينعتناه تمرته فهو يهدبه الحديث الحقيقة يبين حالة الصحابة رضوان الله عليه إنهم لم يكونوا أهل الإنق ماذا مصعب العمر بعد أن أدى بالإسلام زلاع الحسن وكان من أول السفراء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتعليم الناس أموره يموت ولم يوجد له شيء من المال حتى يكسر إلا قطعة من الثياب نغطى بها الرأس بدت الريش ونغطى بها الريش بدت الرأس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الجزء أعلى البدن. القى على الجذيل إذ قروا هون أبتهم كيّن الرائحة يمرت البلاد الحزو إذن نبد من المجوم الكافة مسألة الغسط من حيث الحكمة والصفة المصنف رحمه الله يشير إلى أن غسل الماء سجلته وهي نفس صفى بغسل الجنوبة المتحدم ذكره سوى الطهار ولكن يجتحدث فيه الوطرية ثلاثا أو خمسا أو أكثر على حسب ما يحتاج كما ورد في الحديث تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم حسب اكتهاد الغاس ويكون الغاس الغسل بماء وسط وأن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور وأن يكتر عورة الميت وينزع عنه ثيابا ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليه خرقا إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته باليد ويعصر بطن الميت عصرا لقيقا إن احتاج إلى ذلك. ولا من المجل زفرا ولا يحدق له شعرا خلافا لمن اجاز ذلك كما اجازه بعض الحنابلة. والحكمة للغسط بعض العلماء قالوا انها تعبدية وبعض العلماء قالوا للغسط حكمة فالذين قالوا له حكمة قالوا يتأهد من لقاء الملكي وقالوا ان فيه غسط نظافة وقال بعضهم انه تعبد هو ما تراه المصنف في تعبدا بناني اي ان غسل ميء انما هو للتعبد وليس للتغفير وذلك لان المؤمن لا ينجز حيا ولا ميءا ومن اجل ذلك الشرطه عدم نية الغسل لان مسألة تعبدية ثمرة اختلافنا بين مسألة النظافة والتعبد ابناء للطلاب هي انا اذا قلنا بالتعبد فلا يجوز تغسيل الكافر على قول الامامين واذا قلنا بالنظافة يجوز تغسيل الكافر على قول الامامين الشافعي وبحنيثة رضوان الله عليه. لكننا نميل الى القول بان الغسل غسل عبدي. بجليل ان الانسان لو كان مرتفع من جنابه ومتطهر على اكمل درجات التطهر ثم مات بعدها بلحظات ووجب غسله غسل بيه تكلم المصنف عن مسألة تغسيل الرجل لجواتي او تغسيل المرأة لزوجها. المصنف رحمه الله رؤيته ان الرجل اولى بترسيل مرأته من اهليه والمرأة ايضا اولى بترسيل زوج من ذويه اذا كان الزواج اللي وقع بينهم زواج صحيح وماتت المرأة وهي في عزمته وعصن المرأة للزوج لا خلاف فيه حيث جاء في المدونة يعني لا خلافة في النزل حيث في المدونة قال وسألت عن الرجل يرسل مرأته في الحمر وعنده نساء يرسلناه فقال نعم قلت المرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم فقلت لو اعصر كل واحد منهما عورة صاحبي قال نعم هل يفعل كل واحد منهما بالصاحبي كما يفعل بالموت يسطر عليه عورته قال ابن اقتاصر رحمه الله لو مات الرجل عن امرأتي ومحامل فوضعت قبل ان تغسل فوضعت قبل ان تغسل لن يكن بأس ان تغسله وان كانت عدتها قد انقذت وليس يعتبر في هذه العدة ولا ينتصف الليل. ولو كان ذلك إنما هو العدة ما غسل الرجل رأته، أما ليس في عدة منها. قال ابن القاسم أيضاً: أم الولد عندي من زلة الفرّة تغسل سيدها ويغسلها سيدها سيدها. قلت أرأيت الرجل إذا تلا قرأتها بطاقة يملك رجعاً فماذا تغسله؟ قال لا. المسألة خلافية. المصنف ومن رافقه في النظام يرون انه لا ذأس أن يغسل الرجل زوجته او العكس وسجل واستدلوا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقية فوجدني انا اجد شضاعا في رأسي وانا اقول وارأسيه فقال بل انا يا عائشة وارأسيه ثم قال ما ضراتي لو ميت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفلتك وصليت عليك ودفلتك الحديث الآقاء مويعني السيدة عائلة قالت لو كنت استقبلت من الأمر مثل الأرض ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الحديثين فيهم درارة صريحة وكلا الحديثان الأول حديث حسن والثاني حديث صحيح الأول رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والثاني رواه احمد والبنيقين في الصغرى واجأوا غيرهم وغيرهم وصفحوا الشيخ الباني رحمه الله تعالى الحديثان فيهم دلالة صريحة على الزواج ان يغسل الرجل زوجته او تغسل المرأة زوجته كان هناك من المتشددين في هذا الامر من يمنع واحيانا يتدخل بعض اهل الزوجة ومنعون الزوجة من ترسيل زوجته والمسألة كانو نرى خلافية وكثير من الفقهاء أجازة. واذا كان من حق الزوج التقديم بالقضاء على اولياء زوجته في الغسل فهو ايضا مقدما عليهم في انزالها القطر وفي اللحل وفي التكفين وفي نحو الزوجة اما الزوجة بالعكس بال فلا تقدم على اولياء زوجها في ذلك وان قدمت عليهم في الغسل لوجود الفرق في الحالة فيه. يتعلق بالترسيل في مسألة الترسيل الزوج في زوجته او العكس بعض الاحكام على اولا النكاح الفاسد لا يحق المجمي لصحبي ان يغسل زوته الى نار ولا يحق لها الأمر كذلك فإلا إذا كان النكاح قد فات بمفوتات التي ستات الجوة في النكاح فيكون في حينئذ من باب الصحيح وباب الصحيح واضحا فهمه فكل من الانسنوجين يغسل الآخر إذا كان النكاح الصحيح والذلك يقول الإمام السعيم رحمه الله إذا مات أحد الزوجين فظهر أن نكاحهما يشاسك لا يقران عليه مثل أن تكون أخته من الرباع فلا يغسل الحي الميت وإن كان فاسناك الصداف فنهى أن تغسلها ولو أن يغسلها لأن كان قد دخل بها وإن لم يدخل بها فلا يغسل أحدهم مع اثنين ومسألة اثنين من ثبت له حق فالقصد أن يقضى له به بمعنى إذا كان الشرع يثبت هذا الحق للزوج أو للزوجه فلو اختلف الأمر اختلف الأمر أو اختلف الأهل في من يغسل أو لا يغسل ورفع الأمر إلى القادم يحكم لها بذلك فيحكم الزوج بترسيل زوجته ويحكم للزوجة بترسيل زوجها ولو لو الأهل تدخلوا ومنعوا عراضه لأن هذا التقنى صبت بالسجن وهذا الحق صبت له بالسجن أي من الزوجين إذا كان رقيقا يقدم على الأولياء في غسل إن السيد في في الميت إذن لا وسائط التصريف ولا يقصد إذن لا في المكاح سواء كان ميت رقيقا إكلاما أو طرا وظاهر أنه يقدم بالقضاء مطلقا يعني إذا وصل الأمر أيضا للقاضي أي إزالة ميت قال سئل إن كان حزوما أو إكلاما رقيقا فانه يقدم بدون قضاء إلا في سورة واحدة إذا كانت الزوجة طرّا وهو رقيق وذي هناه سييده في الغسل في وحدانه يسبب التقديم في تغسيل احد الزوجين للاخر على الاولياء ويبقصر الموت قبل بنائه او باحدهما الحي او الميت عيب يجب الخيار يعني لو كان في حتى عيب من عيب الخيار وماجه ذلك انه بالموت صارت العدم لثواد الرب او وضعت المرأة بعد موت زوجها فهي احب تغسيله من هي انهي بوضعها هذا حلت لغير الوقت سوى تزودك ان لن تتزودك قالوا لان خطن لهو لانه خطن سكاة للزوجية فلا تقييد بالعدة كالمراض ولا يعلل بان الغسط بالتوابع للحياة لاختباء جواز رؤيتها لفرجه مع انه منوع من على ما سيأتي في اكتلابك خمسة هل احب ان يغسل الرجل زوجته؟ المتعرفاء إن كان قد تزوج أختيها مباشرة بعد الموتين صورة عقلانية غريبة جدا وغيرها الشغاة إنسان مات مات الزكتو وقبل أن يغسلها عقد على أختيها أو تزوج أختيها مباشرة بعد الموتين وقبل أن يغسل تلك الزوجة في هذه الحالة لا يغسلها لأنها ممتابة الجمع بين الأختي الفعال النتابق إنسان بين المحرمتين في حال وقد تموت وقتها بين بينا غسليني وجمعونا يحرم في الحياة ويقرأ في المنات وهذا يفيد ان فعله مقروه لا خلاف الاول ولان الزوغة الميتة لو افترضنا انها حية فانها قد طرأ عليها لا يمنعها من العودة انها اسمس الزوغة هو انهم تزوجت نقول انها صورة فائدة غريبة من في هذا التوقيت في هذا الليحظات التي لا تتزوجت ساعة و ساعتين سيحفر على اكت زوجته ولكن الاخراء عندهم برض نظر في طرف هذه المسائل الافتراضية المرأة التي توصي عنها زوجها لو وعدت وتزوجته اخر قبل ان يغسل الزوج هي نفس المسألة الصادقة وشبيهة بهذه من النحية العقلانية من نألة امكانية بتوع او عدد امكانية هذه المرأة لو مات الزوج وتزوجت وولدت وتزوجت عقل الولادة مباشرة من زوج من اخر فالامر هنا انها لا تغسل زوجها المتوفى لانها صارت كاسبتراب الاخر وقد حرم هناك تجويجها ان لو كان ذلك بطلاقه منه هو حال فهي في الواقع ليست زوجاتهم ولا قريبا من وضع الزوج ووضع المعتد لانها انتقرت العصر الزوج ايضا صورة غليبة من الصور التي اطلقها الشرع سبعة الكتابية ليس لها حق ان تغسل زوجها المفت لان الوسر الولاي وورد انه يغسل موتان المأمون والله عز وجل نفى الولاية للكافر على المسلم هناك قول ضعيف انه يغسل الزوجة الكتابية ان تغسل زوجها المسلم ولكن بحضرة المسلم عارض للغسل فيقضى لها بالغسل وهذا فرع مشهور مبني على ان الغسلة للنظافة لا للتعب حد. إذ الكافر ليس مؤمنين هذا الغسل قد يقال في محل كون الكافر ليس الآن في التعبعد المفترض الإناني هو ما كان في النفس للصلاة لا, لا ما كان في غير التنمي ومعنى قوم مصنك وغتابية إلا بحضرة المسلمين وإلاقة الوطفة الموت برقة الطريق الغسر من الجانبين فلو هنا نفيد من أبيح له الوطف بسبب الرقة استمرت الإباحة حتى الموت هذا أيضا يبيح له الغسر من الجانبين عليها ولا على السيل وتشير قن ومبلد والمدبرة حتى لو كان السيد على الحديث فلو ان انسانا عنده امى يملك ملكا كاملا وماتا وهي في ملكي فيباق لها ان تغسله ولولم يطعها في حي حياتي وكذلك الامى التي ماتت ولها سيد يملكها ملكا كاملا حتى وفاة وليس بينه وبينها مانع من وطاء من او صهرة او فيحق لها ايضا ان تغسله هنا المصمم افترض قول إلاحة الورد من المكاتبة والمبعادة والمغتقة لأجل وامة القرار وامة الشلكة وامة المديون بعد الحجر عليه والأنا المتزوجة إن كل هؤلاء ليس من حقين فنيطان ثم تكلم مصممنا رحمه الله بعتزل عن مراتب التقديم في صلاة الجنازة مراتب التقديم الله. ثم اقرب اوليائي ثم اجنبي ثم امرأة محرم وان تستره او عورته كأولاد ثم يمم لمرفقين كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزميعه وسب على مجروح تمكن ماء كمجدور ان لم يخف تزلعه والمرأة اقرب امرأة ثم اجنبيته ولفت شعرها ولا يغفر ثم محرم فلق ثوب ثم ينمت لكوعيها وسطر من صرتي ذرقبتين وانسره ثم صنف هنا يتكلم عن مراكب التقديم في غسل ماني ويتكلم عن خلاة التي يتعذر معها الغسل فينتقل الى الثيمم او الى الغسل بشكل جزئي فعند حضور الوفاة ان لم يكن احد الزوجين موجودة أو كان موجوداً وسقط حقه لأمر من الأمور أو غاب وتعذر إخباره أو خسير انتظاره ثلاثة ميت أو ثلاثة بدن الميت فهنا حين أذن الرجل الميت تحق بغسره أقرأ الأولياء على أبعادهم والصلاة على التنازم والتقديم في وليت النتاع ويقدم التقرأ بالأقرأ فعلى سبيل المثال يقدم الإد ثم ابن الإد ثم الأب ثم, ثم, ثم الجد الشقيق على جد الأب على نفس الترتيب في وليات المكان القراء وعلى نفس الترتيب في أقارب الموريس يقدم العاصب النسري على العاصب السري إذا تساوى يقرأ بينهم إذا تساوت الدرجة يُجرى بينهم القراء إذا لم يوجد من ذكر من هؤلاء الأقارب فيقدم الرجل الأجنبي المسلم أو الذني لحضرة المسلم. إنما يوجد الأجنبي تقدم المرأة من المحارم الميت فأمي أو أختي حتى لو كانت تشرا سواء كانت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصارى معنى إن الإنسان لو مات فيما كان وليس فيه لزوجته ولا أنت التي يراه له أن يطاع في حياته وقبل ذلك ليس هناك أحد من أويائي الذكور ليغسله وليس نقراج من أجنبي ليغسله فالتق في رسم قيناء ينتقل للنساء ويتولى ذلك المحارم منهن على وجهه والمحرم المحرم بنسق أو رباع أو صف وهنا يرتك فنقول محرمة النسق تقدم على محرمة الرباع, الرباع تقدم على محرمة المصلحة هذا بالنسبة للرجل لكن بالنسبة للمرأة اختلف علماء المذهب في المرأة التي يجب عليها رسل محرمها من الرجال عند عدم وجود الرجال هل تسطر جميع الجسد الجميع الجسد النيت لفوق او تسطر العورة فقط يعني المرأة تغسل واحد من المحارجة يلزمها انها تسطر جميع الجسد هذا فهم النيام اللخمي او تسطر العورة فقط وتقدم يعني العورة في السبق على بقية البلاء هذا فهم النيام التونسي هو هذا جاء ذالفان او نؤيده زواز رؤيتها لما عداها في الحياة عن جوازه إيها لمعادة العورة في حال الحياة, الحياة من أجل ذلك تقول المصلف أن في المسألة تأويها تأويل بأنها تستع البدن كله وتأويل بأنها تستع العورة التيمم كما نعلم أبناءنا الطلاب أمر مشروع لأسباب أو لأسباب التي تقدم لتهم في داب نفس الحق هو التيمم للأعضاء ينتقل من فقالوا ان هناك من الاعظار ما تبيق للحي ان ييمين الميت على النحي التال اذا لم يوجد بالميت بحرا من النساء فإنه في نائد ييمم من وجه ومفقين ولا ييمم الى القوى ان يقوم النساء بتيمين الوجه والمفقين لا الى القوى اذا لم يوجد ماء يغسى به الميت فييمم الوجه واليدين للنفقين يبقى يتيمم عند عدم الماء ويتيمم أيضا عند عدم وجود من يغسله من النساء المحار بعد افتقاد الرجال على التركيب السابق. فإذا نوجد الماء يغسل أيضا ييمم أيضا الميت وهذا مما يؤيد القول بأن الغسل هنا تعبلي وليس من النظار. فلو يرم ثم وجد الماء بعد ذلك فنوجد قبل الصلاة غسل وإن لم يوجد إلا بعد الصلاة فلا إشكال والدليل على مشروعية التيمن الميت هو المهم الأدلة على مشروعية التيمن الحي الله عز وجل جعل التراب بدلاً من الماء فيما هو أهم من غسل الميت وأعظم فيها الصلاة فإن غسل الميت مختلفين لكن الصلاة ركن مجمع عليها ومتى عدم الإنسان في الحي الماء ولو كان جوباً مبيح حاله بنص الكتاب والسنة أن ينتقل التراب فيكون الحال في الميت اكثر او اشتر اربعة اذا كان الميت جسد الميت مقطع تقطيع يخشى معه العسل او يخاف تقطيع الجسد او يخاف تقطيع الجسد اذا يغسل ففي هذه الحالة ينتقل الوضع الى صب الماء عليه صب خفيفا او ينتقل الامر الى التيمم وحينئذ يحرم الغسل ويجب التيمم خمسة المجروف والمجدور لو اصيب ذا الجمري والعياذ بالله ومن اصيبه ان انتنى تغسيله غسل وانا صب عليه الله صبا بقدر الامكان ويلحق لي ايضا المحروف والعياذ بالله او المساطح حريف استدلايا بعموم حديث سيدة عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت تكسره حي بمعنى أن الموت يألم كما يألم الحي وإن أي إهانة للميت هو ميت كما لو أهينه وهو حي كل ما تقدم تقدم في مسألة تغسيل الرجل في مرات أخرى في تغسيل الأنث فقال أن المرأة فيما تقدم كالرجل ثاني تغسيها الزوج أو الزوج ثاني علما أقرب إليها من أهلها النساء ولو كانت كتابية لحظرة الإنسان المهدي على تركيب العصرة في الرجال فبنتها فبنت, فبنت إبناء فالأم فالأخت فبنت الأخ فالجدة فالعمى فبنت العنف وتقدم الشقيقة على غير الشقيق افترضنا أن المرأة لم يوجد لها من الأقارض من النساء من يغسلها قلت تغسلها المرأة الأجنوية ثم المحارم من الرجال محرما من الرجال كالأخوة أبقى العجل بغسلان فوق فوق العسل لا يمس شيء من بدنها بشكل واشر بغسلان فوق فوق فوق فوق فتحاء إذا لم يوجد مرأة عصوة أو أجنبية ولم يوجد محرم بغسلان فوق فوق فيفعل بما فعل في الرجل إلأتيهم فتيمنا من القوعين وليسنا من الققين إلا منها الأجانب ولا يمجاوجون التيامر لنسبة الليهين وهذا بالاضافة الى الواش ويبوث مجس واجناع وكفايا نفضل الله قال لماذا يغنم الرجل للمسلقين وينمت المرأة الوطوعين قال لان التشذف الرجل للمرأة اقوى من العكس تشذفه او تشذوقه لها اقوى من العكس ننظر كيف تازر المرأة والرجل في الاجنانيين لبس وجه الاخر بيانه مع ان ذلك لا يجوز في الحال الحي سجد غسل المرأة نتقدم ذكر صفة الغسل عامة بس هنا نتكلم عن سيادات تتعلق بغسل المرأة كما يتعلق بشعرها ان شعرها يلف على رأسها كالعنانة عند المالكين ويذهب بعضهم الى انه يندب ضف الشعر استدالا بحديث ام عطية في تغسير بنت المريض رضي الله عنها، وسلم يسلمها وكرا كان فيه او ثلاثا او خمسا او سبعة وكان الحديث انه قال ابدأنا بميامينها ومواضيع النجوء منها وكان في من الحديث ايضا ان ام عاطية قالت ومشرفناها ثلاثة قروب بالرأس يلزم ان يسطر الميت من الصغر الى الرقم حتى ولم كان زوجا وهذا الامر لازم لانه ينبغي ان يتعامل عن الميت بامر لا يطلع فيه على عوراته ثم بعد ذلك يتكلم عن صلاة الجنازة والأحكام المتعلقة بها. فيقول المصنف رحمه الله عن صلاة الجنازة مبين الأركانات وأحكامات ويكنها النزة وأرضع تكثيرات وإن زاد منه انتبر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار وإن ولاه أو سلم بعد فلاة أعادة وإن دثن على قبري وتسليمة خفيفة وصنع الإمام من يريه وصبر المسبوط للتكبير ودعا ان تركت وإلا والد بعد أن تكلم مصنف عن حق صورة الجنازة والكلف المصار فيها, فيها سابقا تكلم هنا عن الصفة من فيس الأركان هنا يفعله المسبوط فذكر أن أركان صورة الجنازة أولا أميجي ويقصد الصلاة على هذا الميت خاصة واستحضار كونها الفرد كفاية ولا يضر إذا غفل عن الأخين ولو صلى عليها بنية فتبين العكس أجزاء يعني ينوي الصلاة على رجل فتبين أنه مرأة أو ينوي الصلاة على شخص فتبين أنه شخصي فلا إشكال كفاية والقاضي عياد رحمه الله يقول إن الصحيح إن النية شرطه صحة الصلاة يعني في صحة الصلاة عامة والذي ينفن هناك قصر للصراع على هذا الميت خاصة واستختار كونها فردة كفاية ابن الثاني اربع تكبيرات هي تكبيرات الفينيس كل تكبيرة بمنزلة ركعة والذي علي المزهر ان التكبيرة الأولى منها هي تكبيرة الإقرار ولا فرق بينها هنا وبين سائر الصلاوات من ايه الصفة والكب يا هنا وفرد في وقية الصلاوات والطول بأربع تكبيرات ومسهر الجمهور ثلاثا لمن قال بثلاث أو خمس ونعقد الإجماع في زمن سيدنا عمر ردوان الله تعالى علينا على الأربع حتى صارت الزيادة علينا شعار أهل البلاد الرقم الثالث من أركان الجنازة صارت الجنازة الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على مختارة والإنام اللقم أقل ما يوجد في كل تكبيرة أن يقول اللهم اعفر الله والحمد والله مغفر للفقيد والحمه أو الميت والحمه هناك أدعية كثيرة يدعو به المرء والميت والعامة المسلمين مثل ما من حديث أبي إبراهيم القشعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم مغفر لحيينا وليتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا ورؤيا عن أبي الوريج رضي الله عنه أنه قال اللهم مغفر من حينا وميتنا وذكرنا ومثانا وصغيرنا وطبيرنا وعائمنا وشاهينا اللهم من أحييته منا فأحلنا على الإسلام ومن توفيته منا فتوافئه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده وكان يقول أيضا اللهم أنت ربها ربها وأنت حلقتها وأنت بيتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له طفل يعني ادعيها كثيرة او يدعي المرء المشفى الركن الرابع التسليم الواحدة التي يسمع بها الامام نفسها ومن يليه ويسمع بها المألوم نفسه فقط واذا سمع من يليه فلا بات على هذه الصفة ما روى عن الوراة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصبابه النجاشية ثم تقدم فصفه خلفه فكبر اربعه بصورة الجنازة على رغاء اللي صلى الله النبي على النجاشي ملك الحدش والدعاء وارد في حديث ابن أبي أوفى قال ماتت ابنة له فهرجت لجنازتها على بغلة خلف الجنازة وجعل النساء يرطينا فقال عبد الله بن أبي أوفى لا ترطينا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا عن المرافل ولكن لتثبي إحجا كل من عبرتها ما شاء يعني تسكب من دوعها ما شاء ثم صلى عليها وتقدر أربعا فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولو يحزن هنا إن المذهب مفيش قراءة من فتحة صلاة الجنازة ولا صلاة على النبي أثناء الصلاة حيث وراء الإمام مالك من قراءة الفتحة في الجنازة في ونفى لمن يرى انك يفيد الصلاة عليه انه يكبر النار الأولى يقرأ الفاتحة في الثانية وصلي على النبي للصير الإرانيومية في التشاهد في التاليخة يدعو الميت في الرابعة لا شاء أو يدعو للطيب ويسير أموات المسؤولية ولكن الأولى قرأة الفاتحة في الجنزة بعد التكبيرة الأولى أي في في بعض الأحاديث قرأت ثم في قبيس طلحة عبد الله بن عوض قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال أن يعلموا أنها سلمة ورؤي عن أن عن, عن سامر بن, بن حنيف عن عويد بن سباق قالوا صلى بنا ساد بن حنيف على جنازة فلما كررت كبيرة أولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفها ثم تابعت كبيرة حتى إذا بقيت تطبيعة راتلة فسهدت تسحل الصلاة ثم تبرى وانصرف وروينا عن ابن مسعود مسعودي الله ابن عمر بن عاصر في قراءة الفاتحة في صلاة الجناة الإمام القراثي له بعيدة هام جيد من يقول رحمه الله الورع هو ترك ما لا بأس حذرا من نبيه بأس وعصد الورع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الحليل منندوب إليه ومنه أي ومن الورع الفروج عن خلاف العلماء بحسب الامكان فان اختلف العلماء في فعل من هو مباح في فعل من هم مباح الحرام فالورع الترك أو واضح أو واجد الورع الفعل نعم تقاد الوجود أو مندوب أو حرام فالورع الترك أو مطلوب أو واجد الورع الفعل المشبوه أو, أو, أو, أو, أو غير مشبوه فالورع الفعل لأن المثبت للشرعية مقدم على النافذ تختلاف العلماء مثلا في شرعية الفاتحة في الجنين مالك يقول ليس في مشروع فالشافعين يقول مشروع واجب فالورع اضطراع وكالبسملة مالك يقول انها مقوعة في الصلاة والشافع يقول انها واجبة فالورع ان وعلى هذا المنوال هذا ما اعتقرو أذنلك المتكلفين أما إذا كان أحد الجليلين غاية سبعة سبعة عشر حكنا من حكنا زنا لم يحصل الورع في مثل هذا الحال فإذا المسألة الفاتحة من جنازة الأقر والصواب أو رح أن يقرأها الإنسان على النفع معه تعالى صلاة الجنازة بعض التكبير لو زاد الانامة في عدل التكبيرات على اربع ليس على من خلفي ان ينقضوا بالتسليم هذا غير النزل ولكن المسألة فيها تفصيل مشهور في النزل انه ان زاد عمدا او اكتباعا لنزل يزيد صاحبه عن الارضع فانه لا ينقضى وان زاد جهلا او نسيانا انه لا ينقضى وذكذا حفو زاد الانامة الخرش يقول ان زاد الانامة خمسا عمدا او ان يراها مذهبا فإن المألوم يسلم قبله ولا ينقضر وإن ذا سهوا انتظر حتى يسلم فمسلمون بسلامه وفي ذلك أن هناك من يرى التكبير بأزيد من أربع يعني يجين من أصحاب المذار أو من الفقاء من يرى التكبير بأزيد من أربع جميلة الحديث عبد الرحمن من أبي ليلى قال كان زيد بن أربع يكبر على جنائز من أربع عم. وإنه على جنادة الخمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا جاء شخص والإمام كبر وتضاعت بأن فرع المأمون من التكبر فلا يكبر الآن والإمام يشتغل بالدعاء بل ينتظر الإمام ساكتا أو داعيا إلى أن يكبر الإمام فإن كبر دخل معه لأن التكبرات هنا من ثابة الركعات ولا يلزمه التضاعة على كلمة في حصول الإمام هناك قول آخر ويكدر ويجفل معه كما يفعل في الصلاة الميّة مطلوب الإخلاص في الدعاء الميّة ينعوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على النبي سأخلص له الدعاء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قيل الإخلاص في الدعاء الميّة وعندنا أدلة عامة كثيرة على عموم الإخلاص في الدعاء وعموم الإخلاص في كل شيء كذلك اجتحبه ان يدعو الانسان مسائل موتى المشتنيه حيث تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو الحي والميت الشاهد والغاية وبذلك ابناءنا الطلاب نتوقع وصلنا الى هذا القدر من الدرس ونتكلم ان شاء الله تعالى عن بقية افتام الجنازة في التعوث التالية وفقهم الله تعالى لمن يكبره افضاه